شبكة المعالي الإسلامية تقدم تقدم من الموت ثم أقتحم وفي موكم العاديات التحم وخض لي الشهادة حمل وغى فمهر الخلود فناء ودم فمهر الخلود فناء ودم على الدرب سر مثل أسد الشراء لتحيا عزيز تحيا ابيا رضيا السرى فتيان لك السيف لا ينثر فتيان لك السيف لا ينثر تقدم من الموت ثم افتتح وفي موكب العاديات ارتحل وفضل الشهادة حمل وضر فمهو الخلود فناء ودم فمهو الخلود فناء ودم